الذين يقولون ربنا إننا آمنا إننا آمنا فغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمؤ تغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عندما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 وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد احتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس فبشّرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وما لهم من نصير